أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد بالقارعة فأم ما بمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشما فتر الوزق فيها صرعا كانهم أعجاز نخل خاويا، فهل ترى لهم من باقيا؟ وجاء الرعن ومن قتله المؤت في فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذة الرّاضية إن لم ما ضل ما رحمناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرت وتعيها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعملت الأرض والجبار فدكتا زكة واحدة فيومئذ وقعت في الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِي عَرْشَ رَبِّكَ فَلْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَمَائِذٌ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمْثَلُوا كتابه بيمينه فيقول ها نقرأ كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوثها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلقتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أجل ما حسابيه يا ليتا كانت القارية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجعيم صلوه ثم في سلسلة دمعها سبعون براعا فاشنكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحرم على طعامه وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسيم لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قول رسول كريم وما هو بقول شاعي قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهي قليلا ما تذكرون تنزي من رب العالمين ولو تطول علينا بعوا الاقاويل لا اخذنا حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فتبح بثي ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سادسة ذ bi قريبا يوم تكون السماء كالحن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حمي من حمي ما يبصرونهم يَرَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاعِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْذِيهِ وَمَنْ وَجَمَعَ فَأَوْعَاهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ هُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَثَّهُ الشَّوْجَ دُوعًا وَإِذَا مَثَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَاعًا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 إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين على صلاة فوقيب لك مطعيم عن اليمين وعن الشمال عنز ايوب ما من كل لئن منهم اين دخن جنة نعيم كلا كل مما يعملون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصدين يرفعون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كان الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أبر قومك من قبل أي يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نبي يعبده الله ويطقه وأطيعه يغفر لكم ندمكم ويؤخركم إلى أجر السماء إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لكم أنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعا ترجون لله وقارا وقد خلق كم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيه منورا وجعل الشمس في راجع، والله أمتنكم من الأرض نباتات، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض ساق لتسلكوا منها. فَقَالَنَ <تصفيق> فِجَاجَ قَالَ نُحُو رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِيدْ نَ وَالَّتَمْ وَلَا جَاعًا وَلَا يَمُوتُ وَيَعْقُبُ مِنَ السَّرَى وَقَدْ أضلَّ الْكُفَّارُ وَلَا تَذِقُ الظَّالِمِينَ إِلَّا وَلَنَا يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال ينحن رب لا تذر على الأرض من الكافرين زيارا إنك إن تذرهم يغلهم عبادك the